114. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله 115. فإن لم يستجيبوا لَكُمْ يستجيبوا أعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون منَنْكََ يُريد الحيتَ الُّنياَا وَزينَتَهَانُ وَفِ إلَهِمْأَمالَهُ فِيهَا وَهُمْ فِي هَا يُ بخَسُون لم فِيهَا وَهُم فِيهَا يُ بخَسُون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 أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد لِنْ قَرِئْ لَهُ كِتَابَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ جَريتَنَّهُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّهُ الحق من ربك ولكن أكثر وَنَاسٌ لَّا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُهَا كذبو على ربهم اولئك يومقون على ربهم ويقول الاشها ذها اله الذي كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الا لعنه الله على الذين يصدون عَن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يصدون عن سبيل